وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ ضَابًا ٲسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ٲعَجَّلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ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 فَلَمَّا أَخَلََتْهُمَ الرَّجَفَةُ قَالَ رَبِّ لَشِئْتَأَهلََكْتَهُمْ مِنْ قَضْل وَإِيّ قَالَ رَبِّ لَْشئْتَأَهْلَكتَهُم قَضَلُوا وَإََّا يَأتُْ لِكُنَ إن هي إلا فتنة فتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين